أَوَلَوْلَمْ نَكَفِيْنَاكَ <تصفيق> مِنْ ذَاتِ الْقُرُونَ لَعَلَّكَ تَشْعُرُ مَنْ دِينِهِ لِنُنْزَلَ الْقُرْآنَ لَعَلَّكَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَنْ يَكْفُرُونَ لَعَلَّكَ تَعْلَمُ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ Al-Muttaqin, al-Muttaqin, al-Muttaqin, al-Muttaqin, al-Muttaqin, Mój najmniejszy, mój najmniejszy, من في الشباب ولا نحن فوقه في الشلال سأكون أعلى كم قد يكون أعلى وان من فوقه ونقطة من الامبراطور في شريط وأليه فمسكرتوا إليك مصار فرق رسوله النبي الحمي العاشم هي أليه صلاته السلام بنوارك الله وسلامه عليك وأنا آله سيدين الصاهدين سيدي وأجواجه أمهات وضحى رجئ الميامين نا نقول أنك إنسان، أنك نبي، أنك إنسان، أنك من شايع. لا يعلم الحمد ale wciąż nie mam wrażeń o niczym. Nie mam wrażeń o niczym. Ale nie jestem nienawidzony. Nie jestem nienawidzony. Nie jestem nienawidzony. جميل من حكيم حميد لكن الحمد على نعمك العظيمه والائك البصيره اشترى الممت الينا خير كفرك وارسلت الينا اخطر ربك وجرات لنا اعظم من خير امه مسجد لله من عالم دينك لك الحمد والصلاة ما هديتنا للإسلام وعلمت من حكمة والقرآن لك الحمد لا كما أتنيت أنا لبس في ما لنا واخ لنا فينا تحل عدنا فينا اللهم بدر من هو لا تقم ليلنا او ان في او ان يده احد من خلق في علم لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله رضي خلاصنا ربينا ربينا ربينا من من انما يريد الشيطان ان حق اللهم من اهل من من اللهم من اهل الذين اللهم اجعلنا بخير في المحروف وخطوطا ولا تجعلنا اللهم من أولوبنا وزياء وزياء قصا مخلصا وعدناه مخلصا اللهم به ونمتنا به, ونمتنا به من النبعا عن النبقا أجعلنا به, عن به, عن به من أمائلين وعند من من الذي سهر هواه ووشي يا ولي أصبح من المال وفي الاخرة من الخالد اللهم من قرار الذي يرفع مكانا ايه سته يحفظ اي يوم يا عز روحنا مبتر الضوان وهم إنا علينا بيانا أخص من قربك نظاما وأطرحها كنابة وأبينها حنالا وحراما بحث من بيان وعيد من من التنازة والنور من يوان الروعين من بين ale nie, ومن الظلم الى العين ومن النات الى الجند ومن الفداه الى الجند ومن الشده الى التوحيد ومن انواع الشعور كلها من يا انواع الخلق كلها برحمتك يا ادم الجلال والاكرام اللهم يا سامي اصهار ويا سامي خربان ويا تاخي العظام لحما بعد اللهم علي نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تجعلنا يا مولانا في هذه الليله الشريفه وفي هذا المجال المبارك لا يضمن الا رفعك ولا هم الا فرقك ولا كرما الا نفسك ولا مبتلا الا لا ميزا إلا رحيدا ولا مريضا إلا ولا حاسة من الدنيا ولا لا على يا ¡Hola! Bueno. لا اله الا الله ما رقصته نص وانا واكلينا لنعمك النور من على من من يا محمد لا اننا نشامك الا اننا نحنا Nie wiem, dlaczego, dlaczego, nie wiem, dlaczego, nie wiem, dlaczego, nie wiem, dlaczego, nie wiem, dlaczego, nie wiem, dlaczego, nie Żydę w tym momencie, gdybym miał w tym momencie, gdybym miał w tym momencie, gdybym miał w tym momencie, gdybym miał w tym momencie, gdybym والجناب والطوار اللهم لا على العرض والأخبط والخار والمشيخ والصراط والمشادي ويوم اعترامي وقربتي اللهم لا تتعلميننا وذلك في نفسنا بك إنا نوان الله ربي أنفسنا ونجد منا آخر كلامنا من بديع الشأن لا إله إلا من Allahu Allah Allah Allah Allah Allah من Allah وعزيننا. اللهم ياحميد منا ياحميد منا ياحميد منا ياحميد منا ياحييد منا ياحييد منا ياحييد منا ياحييد منا ياحييد منا يا ذا هذه الشريفه يا ذا لا نرفع اللهم المستوى وفي كل مجالة. اللهم أشعر في يا اللهم مؤليا جمعهم اللهم برعالهم غريبا اللهم بلاك الملك اللهم في دنات يا من جنات والإكوار اللهم برعالهم في في في اللهم ارحم حال اخواننا في العراق اللهم نحلم بما مررنا في العراق اللهم ان اللهم مولى المولى اللهم صلاه انتصار المحاضرين اللهم نبع من على المحاصرين يا اهلنا الذين اللهم ارحم بان المعمولين من الودين ونفس أسر من قومين، وَحَسَنَنَا عِنْدَ اللَّهِ وَقَدِمَنَا نَوْرَ الْمُلْدِنِ وَقَدْ كَانُوا مَعَ الْمُلْدِنِ وَقَدْ كَانُوا اخرينا يا الهادي امالنا فلل سعاده يا الهادي اللهم اخرينا على خير ولن يا اللهم اخرينا شهر رمضان ليوان والعيد للميرال واجعلنا انا سينا من رمضان بعجر اللهم منا اعفق من النار. يا من الزمال والإكرام اللهم أعد علينا رمضان أراما علينا وعظمنا للملينا اللهم أعدوا على أمة اللهم اهل الشباب المسلمين اللهم ارحم شباب المسلمين اللهم من خطا والله يا من جلالك اكرام اللهم احفظهم من الاكاذيب الاغراء ومن ذلك من الاضرار والتضريب ونمروا وينجزوا واحوال اللهم ارحم جيراننا المسلمين اللهم الذين هم من المجاهدين وجعلهم من الحياة يا رجاءك يا اللهم لنا اللهم وفقنا لنا من الحق ونعود إليه اللهم واعمه دعاء على الكتاب والسنه واجمع قلوبهم على الكتاب والسنه اجمع قلوبهم على الكتاب والسنه اللهم ربنا الله. من في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 هُنَالِيَ الْمَنَّ وَأَمَانِي وَتَمَنَّ وَعَمَالُهُمْ يَرْحَلُونَ وَلَا عَوْدَةَ شَرٌّ الْمَعَادَ مِنْ هُنَالِيَ خيرا يا رب ارحم يا اللهم من لا ينام ولا يغفى اللهم ارحم يا ام ارحنا شهداء اللهم خفط يا من الناصحين والرضا يا من الجلال والجمال اللهم اعذنا اننا انكم من اللهم اللهم إنا في بنا واصلح عذاب النار ونحمي عنا جناحنا ونورنا وعيننا لنا منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اليوم اللهم اغفر لنا اللهم والله راقيا ومعينا اللهم ارحم جميع اولياء المسلمين اللهم الانعم لشرعك اللهم صل وسلم المجاهدين كثير اللهم من ذرائك من اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا على عدوك اللهم والأمان. الإسلام. اللهم اجعلنا من ذرائك في اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من اللهم في اعناق الهلاليه الخلاله اللهم امنعنا هداك علي على والمسلمين الله أردت المردين لإرهار الخلوة المجرقة على الإسلام والمسلمين على الجمال والإكرام وكان أهلنا في اللهم إن كنت وعلى شيء من منط نحن منضاب الملينا هذه ي آخر من تاض نقول على ذربنا بعده و نقول تجعل لينا شريه ولا نعري ما الله عندنا غير من هذا في هذه الامه المباركه وفي هذا الحرم كريم قلنا بمن من, من يا يا ربو ليلتنا هذه اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه يا من علمت اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه يا من علمت يا منين يا من لا تنعمه وزينه السائلين يا من يعمل وما هم الظالمين يا جادر خزي المنتصرين يا من لا يعز عن القران كلها تحب وتحسانا يا من يحب الملحين للقران نسالك يا مولانا ان تتقبل دعاءنا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 ولا حول <سؤال> ولا قوه الا بالله العلي العظيم يعين هو نتعظ من انك العليم العليم علمنا انك قد هو الرحيم وان لا ولي ولا نصير لجميع المسلمين صلاح ينه من هو نور في رحمتك ارحم الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آمين الله على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا نستغفرك ونتوب اليك يا إلهي ربك أولا عبك أولا عبك أولا سلام على المرسلين والحمد لله Thank <laughs> you. Mam na głowie, mam na głowie,